خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وقافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يقررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعك كل شيء رحمه وعلم جَزَاهُمُ اللَّهُ الَّذِينَ تَعَبُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته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 قالوا ربنا أمت نثنين وأحية نثنين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيْكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن ينير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 يُلْقِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الآذفة إذ القلوب ندى الحناجر كظيم ما للظالمين من حميد ما للظالمين من حميد ولا شفيعٌ يطار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 أرضي فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أَشَدَّ أشد منهم قوتا وآثارا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واجه ذلك بأنّه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فكفرو فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.